وقال سبحانه رفيع الدرجات على العرش ينقي الروح من امره على من يشاء من عباده لينذر يوم التدا يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار وقال جل وعلا في آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظْلَمُونَ هذا اليوم عباد الله أكثر الله جل وعلا من ذكره في القرآن وهو اليوم الآخر يوم الحساب والعقاب يوم الجزاء جعله سبحانه وتعالى جعل الإيمان به أحد أركان الإيمان لا يكون الرجل مؤمناً حتى يؤمن بهذا اليوم كما قال جل وعلا وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ لَآخِلِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَانًا بَعِيدًا أيها المؤمنون جئنا إلى, الحياة جئنا إلى الحياة بإرادة الله جل وعلا ونخرج منها عندما يريد سلبها وقضها وردها قال سبحانه كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم ثم يحيكم ثم إليه ترجعون وهذا الكون على اختلاف حركاته وسكناته سيتوقف يوماً ما بل سيدمَّر ويفنَى قال جلَّا وعلا إذا السماء فطرت وإذا الكواكب انتفرت وإذا البحار فجِّرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدَّمت وأخَّرت وقال سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربِّك ذو الجلال والإكرام أيها المسلمون فتره وجودنا في الدنيا ذات قيمه كبيره ولها تاثير عظيم على حياتنا الحقيقيه التي ستكون في الآخرة ومما يدل على هذا ما أخبرنا به المولى جل وعلا من قوله انسان في هذا اليوم يا ليتني قدمت لحياتي بمعنى يا ليتني قدمت في الحياه الدنيا ما اسعد به في الاخره فإذا علم هذا أيها الناس، ينبغي على الإنسان أن يعرف عن حياته الآخرة الحقيقية ما يدعوه إلى الاستِعداد لها قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتَّقوا الله والتنظر نفس ما قدَّمت لغد واتَّقوا الله إن الله خبيرٌ بما تعملون وهذا الذي ذكرته إلى الآن كلنا يعرفه وكلنا يؤمن به ولكن ولكن إذا نظرنا إلى أحوال المسلمين ولا أقصد بأحوال المسلمين مسلمي الصين والهند أو أقصى شرق المعمورة ولكن أقصد مسلمي بلدك بل المسلمين مسلمي بلدتك وقريتك الذين تراهم كل يوم من اقرباء واصدقاء وزملاء وجيران ممن تخالطهم في عملك أو في مدرستك أو في السوق أو حتى في المساجد تكاد تقول هل يؤمن هؤلاء ولا أستثني ولا استثني نفسي الضعيفه هل يؤمن هؤلاء بهذا اليوم هل يؤمن هؤلاء أنه سيكون يوم يحاسب فيه الناس على كل صغير وكبير وهل صحيح أن الله جل وعلا قال فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شررا يره نعم كلنا يؤمن بهذا ولكن جبل الانسان على النسيان على النسيان والغفله لهذا قال جل وعلا فذكر ان نفعت الذكرى فينبغي أن يذكر بعضنا بعضا بهذا اليوم ولن تنفع هذه الذكرى إلا من خشع قلبه لله وخشي عذابه وخشي عذابه وعقابه أما من ركب نفسه واخذته العزه بالله يرضى وتمكن الهوى من قلبه فلن ينتفع ولو قرات عليه القرآن كله عباد الله إ من فوائد الإيمان باليوم الآخر أن يذيك الإنسان أن الدنيا قصصيرة قليلة المتاع لا ينبغي أن يغتر ربها قال شوع ولا ت عينيك ولا تمدن عينك إذا ما التعنا به أزواج منهم ظفة الحياة الدنية لنكتهم في ولا خة خيروروع فيه وصف خير ربك خير وأقاء فمهما بلغ الإنسان، مهما بلغ من المتاع في هذه الدنيا ومهما طال عمره ومهما طال عمره فيها فما الهو فناء زئنا للناس زئنا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث ذلك متاع حياه الدنيا والله عنده حسن المآب ومن استحضر أن عمر الدنيا ان عمر الدنيا قصير نغرس ذلك عن المتنعم بها فهذا النبي فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كيف انعم كيف انعم وقد التقم اصحاب القرن القرنا وحان جبته واصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن يُنْفَخَ فينفُقُه، قال المسلمون فكيف نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل توكلنا على الله ربنا، رواه أحمد والترميدي أيها الناس، ليست الدنيا محطة بقاءٍ، ولكنها محطة تزوُّدٍ سفر الآخرة وعودة الأوطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كانك غريب أو عابر سبيل رواه البخاري وقال مالي وللدنيا قال مالي وللدنيا ما أنا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجره ثم راح وتركها واضرب لكم مثالا لو أن احدنا لو ان احدنا اكترى بيتا او مسكنا وقيل له مده بقائك فيه عام أو عامان ف هل سغير فيه هل سغير فيه ويغني ويشيد ويزيد فيه فس أم أنه يقول هذا ليس بتي ليس مسكنني وأندما يكون لي بيت خاص. خاصٌ بِي، أبني فيه كذا وكذا، وأُعدِّلُ فيه كذا وكذا فكذلك الحياة الدنيا ليست موطِنًا، فلا ينبغي أن يعلق الإنسانُ كل آمالِه عليها، بل بد أن يَبْنِيَ للآخرة عباد الله، من فوائد التذكير باليوم الآخر أنه يذهب الغفلة التي قال الله جل وعلا عنها اختربَ, اخترب للناس حسابهم وهم في غفلةٍ معرضُون ويذهبن النسيان اذا قرأ قول الله جل وعلا فيه الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين ويعين على تصحيح المسار إذا فتن الانسان بالدنيا فهؤلاء صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليهم من الغنائم في غزوه بدر حصل بينهم نزاع في تقسيم الغنائم فانزل الله جل وعلا قوله يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين واما في احد فقد قال جلاله على ولقد صدقكم الله بعده اتتحسونهم باذنه إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا تنازعتم وفشلتم حتى اذا فشلتم وتنازعتم في امر وعصيتم من بعد ما اراد امه تحبون منكم من يريد الدنيا منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله يفضل على المؤمنين قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لو حلفت يومئذ أي في يوم أحب قال ابن مسعود لو حلفت يومئذ رجوت أن أبر أنه ليس منا أحد يريد الدنيا كان يظنُّ عبد الله بن مسعود أنه لا يُوجَدُ في أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أحدٌ يحب الدنيا حتى أنزل الله قوله منكم من يُريدُ الدنيا ومنكم من يُريدُ الآخرة وهنا وقفةٌ عباد الله مع هذه الآية هؤلاء أصحابُ رسول الله صلَّى الله عليه وسلم أبرُّ هذه الأمة قلوبًا وأعمقها علما وأقلها تكلفا يقول الله جل وعلا في حقهم هذا فماذا نقول لحم فما فما عسى احدنا ان يقول فاللهم اصلح احوالنا اللهم اصلح احوالنا اللهم أصلح أحوالنا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات الحكيم اقول ما تسمعونه الله لي الله وحده لا شريك له تعظيماً لشانه وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أداء إلى رضوانه اللهم صلِّ عليه وعلى أصحابه وأخوانه أما بعد إن اليوم الآخر هو اليوم الذي يحاسب فيه الناس قال جل وعلا فكيف إذا جمعناهم ليومٍ لا ريب فيه يومٍ لا ريب فيه وهُفِّئت كل نفسٍ ما كسبت وهم لا يُظلمون وقال عديٌ رضي الله عنه فاليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل والحساب أيها المؤمنون يكون بالحسنات والسيئات يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضر وما عملت من سوء تودلون بينها وبينه أمداً بعيداً ويحذرهم الله نفسه والله رؤوكم بالعبال في هذا اليوم لا ينفع الإنسان أولاده ولا أرحامه لن تنفعكم وأرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم يفصل بين ومن أولادكم وبين أرحامكم يوم القيامة يُفصل بينكم والله بما تعملون بصير في هذا اليوم لا ينفع الإنسان ماله ولا ينفعه إلا عمله الصالح كما وصفه إبراهيم عليه السلام وهو يدعو ربه ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم إلا من تك الله بقلب سليم سليم سليم من الشرك والبدع ومن الحسد والبغض والغل على المسلمين والشقاق والنفاق فهل هذه أوصاف قلوبنا عباد الله هل سلمت وطهرت قلوبنا هل طهرت من هذا كله فليحاسب الانسان نفسه وليراجع حساباته حتى يلقى الله وهو عن رب يجب أن نحرص على العمل الصالح فالعمل الصالح هو الرفيق الأول من لحظة مفارقه الدنيا ففي حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وياتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول ابشر فَيَقُولُ ابْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ فَيَقُولُ ابْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كنت توجوه كل وجوه جهه الخير فيقول انا عملك الصالح فعل المسلم فللمسلم ان يعمل ان يعمل قبل أن يموت قال جد لو حتى اذا جاء احدهم الموت قال ربي ارجعون قال يا ربي ارجعون لاني اعمل صالحا فيما تركت كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُّهَا ومن ورائهم برزقٌ إلى يوم يُبعثون عباد الله الإيمانُ باليوم الآخر فيه تذكيرٌ للظالمين ومواساةٌ للمظلومين فأيُّها الظالم لا تغفل فلست مغفولٌ عنك فإن الله يُمهِل ولا يُهمِل ولك يومٌ عصيب قال جل وعلا ولا تحسب النَّ الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يخرِهم إنما يخرِهم اليومِ تشخص فيه صاع وقال اليوم تُجز كل نفس ما كسبب لاظُ الم اليوم إن الله سريعع الحساب فيا أيها الظالم تبيوم حل من المظومين م ظَلمته فضته أو أخذت ماله أو تكلمت في إضح أو يختته توبُ قبل أن تكون المُحاسبةُ بالحسنات والسيئات ولا يخفَ عليكم قولُ النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من المُفلِس قالوا المُفْلِسُ فينا من لا درهم له ولا متاع فقال إن المُفْلِسَ من أمَّتِه يأتي يوم القيامة بصلاةٍ وصيامٍ وزكاةٍ ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيُعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يُقضى ما عليه أُخِذ من خطاياهم فطُرِحَت عليه ثم طرح في النار اسال الله العافية ففي ذلك اليوم تستوفى كل الحقوق تستوفى كل الحقوق الضائعه الضائعه في الدنيا فعن عائشه رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان لي مملوكين له عبدين له عبدان قال ان لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني قال واشتمهم واضربهم فكيف أنا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك أي هنا الميزان وهنا الحساب يحسب ما فعلوا من سوء بك قال يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك اياهم يحسب عقابك أنت لهم فإن كان عقابُك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافًا أي إذا تساوَ عقابُك مع ذنوبهم كان كفافًا لا لك ولا عليك وإن كان عقابُك إياهم دون ذنوبهم أي أقلَّ من ذنوبهم كان فضلًا لك أي كانت هذه الزيادة لك وإن كان وإن كان عقابُك إياهم فوق ذنوبهم أُخْتُصَّ لهم أُخْتُصَّ لهم منك الفضل إن كان عقابُك أكثر مما فعلوه من الذنوب فيُخْتَصُّ منك لهم فتنحى هذا الرجل تنحى فجاع جعل يبكي ويهتف ويصيح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تقرا كتاب الله ونضع الموازين القسط ليوم قيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان بثقال حبه من خردل اتينا بها وكف بنا حاسبين فقال الرجل والله يا رسول الله ما اجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم اشهدك انهم احرار كلهم فأعتقهم لوجه الله فخوفه من العذاب في اليوم الآخر جعله يعتقهم ولم يتفلسف ولم يقول ربما ذنوبهم أكبر من عقوبتي ولم يقل هم المخطئون وهم الذين عليهم التوبة بل جعل الإثم على نفسه وهذا هو داب الصالحين المؤمنين أيها المسلمون تذكر اليوم الآخر يصبروا المرضى والمقهورين والمحزونين والفقراء والبؤساء وغيرهم بانتظار ما أعدَّ الله لهم في هذا اليوم فنعيم الجنَّة لا مثلَّ له قال جل وعلا فلا تعلم نفسهم ما أخفي لهم من قرَّة أعين جزاء بما كانوا يعملون وقال مثل الجنة التي وعد المتقوماً تجري من تحتها لنهار أكلها دائمٌ وظلها ذلك عُقبَ الذين اتَّقَوا وعُقبَ الكافرين النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أعددتُ العبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على خلب بشر نعيم الجنة يُنسِ كل شقاءٍ في الدنيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يُؤتى بانعم اهل الدنيا من اهل النار يوم, يوم القيامه فيصبغ في النار صبغه ثم يقال يا ابن ادم هل رأيت خيرا قط هل مر بك نعيم قط فيقول لا والله يا رب ويُؤتَى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنَّة فيُصبَغُ صبغةً من الجنَّة أو في الجنَّة فيُقالُ له يا ابن آدم هل رأيتَ بُؤسًا قط؟ هل مرَّ بك شِدَّةٌ قط؟ فيقولُ لا والله يا رب ما مرَّ بي بُؤسٌ قط ولا رأيتُ شِدَّةً قط وقال عليه الصلاة والسلام قمت على باب الجنَّة فإذا عامَّتُ من دخلها المساكين متفقٌ عليه أيها المحزونُ في الدنيا أيها المحزون في الدنيا تصبَّر بما أعذَّ الله لك في اليوم الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم يود أهلُ العافية يوماً قيامة حين يُعقَى أهلُ البلاء الثواب لو أن جُنودَهم كانت قورات <أخرب> في الدنيا بالمقاريب رواه أحمد والترمذي فاللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيا نكفي فيها معاشنا واصلح لنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعلها زياده لنا من كل خير وراحه لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ربنا اللهم اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا, لنا من الخاسرين اللهم اننا نسالك الجنه اللهم اننا نسالك الجنه اللهم اننا نسالك الجنه وما قرب اليه من اللهم اجعلنا ممن يؤتى كتابه بيمينه اللهم ويسر عليه الحساب العالمين اللهم ولا تجعلنا ممن يؤتى كتابه بشماله او من وراء ظهره يا رب العالمين اللهم اعدنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اهدنا واهدبنا واجعلنا سبباً لمن اهتدى اللهم... اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وجميع مرضان السنين اللهم وارحم موتانا يا رب العالمين اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رجل يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم آمين في أرضاننا وبل علينا اخيارنا يا العالمين اللهم ارحم لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا يا رب العالمين اللهم اننا نسالك يا رب ان توفق ابنائنا الذين اجتازوا الامتحانات في هذه الايام الماضية ووفق من هم مقبلون على الامتحانات في الايام القادمه اللهم وفقهم لما تحبه وترضاه اللهم لا تجعل جهدهم موتى وتبع.. وتعبهم سُودًا يا رب العالمين اللهم وقُرَّ أعلن أوليائهم وأفرحهم يا رب العالمين لما فيه رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم صلِّ على محمد وعلى أهل محمدٍ كما صلِّيت على إبراهيم وعلى أهل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد وبارِك على محمدٍ، وعلى آل محمدٍ، كما بارَكت على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيدٌ، سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفر قواته بك